جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم فردوا ايديهم في افواههم وقالوا اننا كفرنا بما ارسلتم به واننا في شك مما تدعوننا وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۖ قَالَ الرُّسُلُ هَأَشْكُو عَلَى اللَّهِ شَكًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدَعكمُم لَغفِرَ لكُمْ مِ ظُنُ بِكمُم وَخِرَكُمْ إ أَجلَلِم مُسََّ قالوا إِأَتُم إن إِلا بَشَرم مثلناَا تُريدونَ أَ تَصُدّونَ عََّا كانَان يَعبُدُ أَبَ أن فَأتُونَ بِسُ القَان وَلَت لَم رُسُلُهمم إِ نحن إِلَّا بَشَوم مِثْلكُم وَلا اللهَّ يَم عَامَ شَاء مِن, من عبادِ وَمَا كانََ لناَا أَن نَأتَكُم بِسُقانٍ إِلَّا بِإِذْنِ الل وَوعلَ اللهَّهِ فَلَتَ وَكَّرِ الْمُؤمنِنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هداننا سبلنا ولا نصبر على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودوا في ملتنا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 قَامَ مِنَ الْمَاءِ صَدِيدٌ يَتَجَرَّعُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم حاصف لا يقدرون مما كَسَبُوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد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 وَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ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 وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل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 وَيَضْرِبُ اللهَّ الأأَمسَلَر الناسَِّ لَ عَهُم ييتذَكرَّرون وَمَثَلُ كلَِمَةٍ خَبيثَة كشَجرََةٍ خَبيسَة جتُسَّت مِن سَوْوقِ الأرض مَا لَهاَا مِن قَرار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 جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَار وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْ دَدَّ الَّذِي يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّار قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا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 فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ يَسَخِّرُ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الإنسان لظلوم كفار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 أولو الألباب